الرّاجِل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا ولا تكونوا كالتي نقرت وازلها من بعد طوة أن كافا قوة أنك أن تتخذون أين لكم جحيم بينكم؟ تخذون أيمالكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضام لَقُمُ اللَّهُ بِالْحَالِ أَوْ بَيْنَنَا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فيه Appl أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ أَمْ كُنْتُمْ لا بينكم فتزل لقدام بعد سوطها فتزل لقدام بعد ثبوتها وتزوق السوء بما خلتم عن سبيل الله وتزوق و ادنا فرض ثم استزيد ل الله و لكم Mm. and I'll follow you أجزي أن الذين أطلوا أجرهم بأحسن ما او انسى وهو مؤمن فانعمل صالحا من ذكر او I'm Åh, <trykning> åh, فإذا قرأت القرآن فاستعر بالله من الشيطان الرجيم إذا بدلنا آيةً مكان آيتي ليثبت الذين آمنوا وهدوا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان العربي me, oh, uh. Oh, إلا من أكره وقلبه مطمئنهم بالإيمان ولكن ولكن من شوح الكفر صلاة فعليهم أضعون and it can be an حب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافير أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم قسم okay